Alem yaran kam ahlak námın kablî kum makkannâ him fi kum وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذْنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ وَأَنْشَأْنَا شَنَى مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا أَخَرِينَ